لا يحل لكم ان ترثوا النساء اكرها يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء اكرها ولا تعذبوهن لتذهبوا ببعض ما إلا أن يأتين مبينة بالمعروف فإن كرِهْتُهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَدْعَاهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنَّ رَتْطُوَ إِسْتِبْدَالَ زُوْدٍ مَكَانَ زُوْدِهِ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَرًا فَلَا تَأْكُدُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْكُدُوا لَهُ مُهْتَنَوْ وَإِثْمًا مُبِينًا وكيف تأخذونه وقد أفقى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا وليغا ولا تنجهوا ما لكه آباءكم من النساء إلا ما قد سنف إنه كان فاحشة وساء حرمة عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأمّاتكم وخالاتكم وبنات من أخي وبنات أخت وأمهاتكم لات أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساءكم وربائ بهم، فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناها عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سدف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء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 بعضهم من بعض، فهم كحهم بإذن أهلهم، وآتونه أجره بالمعروف محسنات، محسنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان، فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليه.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 يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تبينوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي هم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضون يا أيها الذين آمنوا لا تأكروا أموالكم بينكم بالباقي إلا أن تكون تجارا عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا وَمَنْ وَلَا اللَّهَ وَمَنْ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 فَإِنْ أَضَعْنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِبَاغَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِسْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهِ ين <سؤال>, <إن> يريد اصلاحا ووفق الله بينهما ان الله كان عليما الله